شبكه مزامير داوود تقدم يا اما يا احلى الحنان نیانتے أخ ح أغ البشر أنت أ جنا بج لو مني طتي أداات أغو البشر أنت أغ ج لو مني طلبتي عمري في ذاته تحت ريل الجنال تساوي كل مكان تحت ريل اهلا حنان بشيلك بعيني ده مني باجي يا ام اسمعيني وبقاطع كل شيء بشيلك بعيني من باقي حال يا يم سمعين رضاته كل شام يا ربي يا رحمن ارحم هكي يا ربي يا رحمن ارحم هكي